بسم الله الرحمن الرحيم 125. اقرأ باسم ربك الذي خلق 126. خلق الإنسان من علق 127. اقرأ وربك الأكرم 128. الذي علم بالقلم 112. علم الإنسان ما لم يعلم 113. كلا إن الإنسان ليقضى 114. أرآه استغنى 115. إن إلى ربك رجعا 114. عبدا إذا صلى 115. أرأيت إن كان على الهدى 116. أو أمر كَذَّبَ 117. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بِأَنَّ وتولى 118. ألم لا الا ان ينتهي لنسفعا بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعوا نديه سندع الزبانيه كلا لا تطعوا واسجدوا وتترب